والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ الذين يأمرون إِلَى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعبالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لنتم استنى النار إلا أياما معدود ترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، ووفيت كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملكة.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 وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَانِكِ يَوْمِ الدِّينِ يا كانعبد و اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن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 وما عملت من سوء تودله أن بينها تودله أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رغوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أضيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين